أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنahu ولكن ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستنيين لحديث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 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساء اِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَالِحِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ تَبِعَ هَدْيَهُ وَسَنَّ أما بعد ففي هذه الآية توجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدن أن تقوى أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن الله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما ذكرنا بالأمس بأن في هذه الآية وجهين للتفسير الوجه الوجه الأول ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء يعود على الواهبات على على الواهبات أنفسهن لوصول صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك قول ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء يعني من يعني إذا أخرت منهن أخر منهن من تريد وقدم من وضم إليك من تعيد من الوهبات وذكرنا أن في الآية التي قبلها قولوا تعالى ومرأة مؤمنة إن ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أي سانكحة خالصة لك من دون المؤمنين فهذا يدل على هذا على أن هذا الحكم يخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط وهي انتهب وهي انتهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا مغ ولعبت وهذا مما أباحه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمة كما أباح له الزيادة على الأربع من من النساء ولم يبح لأحد الأمة إلا أربعاً من النساء كقول تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة واربعة فهذا الحكم يخص النبي صلى الله عليه وسلم إذا في هذه الآية يلواجه الأول من التفسير أنها في الواهبات نعم، وذكرنا أن تعدلت الوهبات آآ يعني يعني ال التعددت الوهبات أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم نعم، ولماذا تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الهبة إلا ميمونة بنت الحارس الهلالية وإلا ميمونة بنت الحارس وإلا زينب بنت خزيمة الأنصارية الملقبة بأم المساكين رضي الله تعالى عنها. ومن ابتغيت ممن عزلت إذا رادتها ثم يعني جدت لك ثم يعني يعني بدلك يعني إرادة فيها بعد أن بعد أن طبتها لاح لاح عليك في ذلك وهذا الوجه الأول في في هذه الآية الوجه الثاني في هذه الآية أن هذه الآية في خصوص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن القسم القسم بيسكن السين، أما القسم بفتح السين قسم اليمين، وأما القسم من يعني اللي بمعنى القسمة، فالقسم معنى أن أن كل من من زوجات له ليلة يقسم بينهن صلوات الله وسلامه عليه قسم يقسم قسمًا كضرب يضرب ضربًا، فالفعل من باب ضرب. فهذا القسم هذا معناه أن العدل بين الزوجات القسم بينهن في المبيت لم يكن ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذا أباح الله عز وجل له أن يقسم لمن يشاء وكذلك ولو أراد أن يقسم لأحدنا ليس عليك في ذلك عوش. وهذا هو الوجه الثاني في هذه الآية وكل من الوجهين له أدلة تدل عليه الإمام ابن الطبري رحمه الله تعالى اختار حمل الآية على الوجهين وهذا قول حسن طيب جميل يعني ووجوده وحفظه كثير رحمه الله تعالى لماذا؟ لأن الآية لأن هذه أيضا من القواعد التفسيرية إذا إذا احتملت الآية وجهين من التفسير ولم يكن لأحديم مزية ولم يكن لأحديم مزية على الوجه الآخر وليس عندنا دليل نرجح به بين الوجي، فحينئذ تحمل الآية على الوجعين لأن حمل الآية على حديمة يكون حملاً بغير مخصص فعلى ذلك القول الذي اختاره ابن جيب الله تعالى هو القول الأرجح في هذه المسألة أنه يشمل الواهبات ويشمل كذلك أنه لم يكن لم ي لم ويشمل كذلك زوجات النبي صلوات الله وسلم عليه وقوله تعالى ذلك أدن أن تقرع عيونهن ولا يحزن إذا علمنا أن هذا تشريعا من الله سبحانه وتعالى هذا ذلك أدعى أدعى أن تق أن أن عيونهن بهذا الحكم نعم ولا يعترضنا على هذا الحكم لأن هذا حكم الله سبحانه وتعالى ومن هنا لم يكن القسم واجباً على النبي عليه السلام بالنسبة لزوجاته على الوجه الثاني، وكذلك الآية تشمل الوجه الأول ومن القواعد أيضاً في في الترجيح أنه أن الجمع واجب متى أمكن الجمع بين الأقوال واجب متى أمكن؟ يعني الجمع أولى من ترجيح وجه على وجه آخر لماذا؟ لأن في الجمع إعمالاً بكل الدليلين. لأن في الجمع إعمالا بكل الدليلين وهذا أول من أن تعمل بدليل وتترك دليلا آخر إذا الآية هنا احتملت هذين هذين الوجهين ذلك أدنى أن تقرعهن ولا يحزن إذا علمنا بأن هذا تشريع من الله سبحانه وتعالى لكن النبي صلى الله وسلم وسلم عليه وسلم وسلام مالك لم يكن يفعل هذا صلى الله وسلم عليه وسلم حتى تكل للنبي عليه الصلاة والسلام منة على على على, على نسائه لأن الله جل وعلا أباح له ذلك لم يجب عليه ذلك لكن أباح له ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفضل منه وكرم منه لم يكن يفعل ذلك مع زوجاته صلى الله عليه وسلم ولكنه يقسم بينهن في ذلك ذلك أدنا أن أن تقر أقرب أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما ينعلم ما في قلوبكم زكوا أن أن العلماء هنا أن الله جل وعلا يعلم من ميل الرجل لبعض نسائه دون بعض وهذا لا يؤاخذ الله عز وجل به ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هذا يعني قسمي فيما أملك فلا, فلا تلمني فيما تملك ولا أملك والحديث عند أصحاب السنن وهو ميل القلب لبعض, لبعض الزوجات بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم القسم واجب بين الزوجات إذا بات عند هذه ليلى يبيت عند الأخرى ليلة الشره لهذه شيئا يشتري ل شيئا على هذا النمط إلا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه فإن الله جل وعلا عليه صلوات الله وسلامه عليه في ذلك لخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولمقامه الكريم صلى الله عليه وسلم ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يساعر في هواك يعني يحب ما تحبه فلذلك أنزل الله جل على هذه الآية وكان الله عليما حليما سبحانه وتعالى واسم الله العليم واسم الله الحليم الذي يعني سبحانه وتعالى <تصفيق> أنه لا يعاجل بالعقوبة وإنما يحلم سبحانه وتعالى حليم كثير هي الحلم سبحانه وتعالى لكن الحذر أن يغترض أحد بحلم الله جل وعلا فيتجرؤ على معاصي الله فلذلك الله جل وعلا قدم ذلك وكان الله عليما حليما عليما بمن يتجرأ على المعاصي وعنده جوء على هذه المعاصي أيضاً حليما يؤجل ويؤخر العقوبة حتى لا يقتر أحد بحلمه لأن الله جل وعلا يملي لأن الله جل وعلا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ويمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى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 في أوجه ضعيفة جدا فسوف يعني أضرب صفحا عن هذه الأقوال الضعيفة لكن أولى أول وجهين في تفسير هذه الآية لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج أن هذه الآية نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن فلما اخترنا لما خيرنا بين بين بين الدنيا وزيناتها وبين رضا الله عز وجل ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم ودار الآخرة اخترنا الدار الآخرة فكفأهن الله عز وجل بهذه الآية مجازاتا لهن بأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا يطلق واحدة منهن لا يحل لك النساء من بعد فمن بعد هنا مضموم على, على نية ذكر المضاف إليه أي من بعد تزوجك بهؤلاء الزوجات التسع ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا تستبدل الواحدة بأخرى ولو أعجبك حسنهن حتى لو أعجبك والتبديل هنا مستعمل كناية عن الطلاق التبديل هنا ولا أن تبدل بهن أصلها تتبدل في حزمة إحدى التأين تخفيفا، ولا أن تبدل بهن فكان بالتبديل عن الطلاق، كان بالتبديل هنا عن عن عن الطلاق، ولو أعجبك حسنهن حتى لو أعجبك حسن المستبدلة الأخرى لو أعجبك حسنها لا تبقى يعني يجب أن تبقي على هؤلاء النسوة التسع وهذه مكافأة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم على يعني لأنهن اخترنا الله جل وعلا واخترنا رسوله وصلواته الله وسلامه عليه. إلا ما ملكت يمينك. يعني الاسثناء هنا يا منقطع. أي ولكن ما ملكت يمينك ليس عليك حرج. تبديل. كما تريد. ملك اليمين يعني الذي الجارية التي يعني اللي بملك اليمين اللي هم نساء الكفار يعني إما أنها إما إما الكفار أو مما كان بغنيمة غنموا من سبي الكفاء هذه كانت سواء كانت زوجة أو سواء كانت غير زوجة فالزوجة كان لها زوجة أو غير زوجة أنها تعتد بحيضة واحدة ثم على زيك للمؤمنين إلا ما ملكت يمينك إذا هذا الوجه الأول في, في, في تفسير هذه الآية وهذا الوجه يقول به ابن عباس ومجاهد و, و والإمام يا عبد الرحمن بن زيد وقتادة رحمهم الله وتعالى وغير واحد مجاهد والضحاك وقتادة وابن عباس كثير يقولون بهذا الوجه وأغلب مفسرين على هذا الوجه الوجه الثاني في تفسير هذه الآية وأنا أجهز لك المسألة إجازة لكن كل مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى تحقيقات كثيرة جدا لكن أنا أولد لك نتيجة البحث في هذه المسائل الوجه الثاني في هذه الآية لا يحل لك النساء من بعد يعود على قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللن لك أزواجك التي أتيت أرجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين الوجه الثاني إن, إن, إنها إن لا يحل لك النساء من بعد على خلاف الصف التي بينها الله سبحانه وتعالى من بعد أي من بعد هذه من بعد هذا البيان الذي الذي بيننا لك فيه ما أحلفنه لك والوجه الثاني قوي جدا وبه يقول من الصحابة أبا بن كعب رضي الله تعالى عنه وبه يقول أبا بن كعب و رزين وقتادة ومجاهد أنت أنت أنت هتلمح هنا هتلمح الله يعني أنا ذكرت لك لماذا ذكرت لك أقوال مع معني في الغالب لا أذكر لك أقوال مفسين حتى تعلم إني إن هناك من المفسرين من قال بكلا بكلا قولاً كقطادة ومجاهد رحمهم الله تعالى وهناك من قال بقول الاول كابن عباس نعم و و وعبد الرحمن بن زيد وهناك من قال بقول الثاني كأبي بن كعب وكذلك والضحак والصدّي ووأبي رزين طب ما معنى الآية على على على الوجه, على الوجه الثاني؟ معنى الآية لا يحل لك النساء من بعد من بعد من بعد البيان الذي بينه لك في قوله تعالى إن أخلنا لك أزواج يعني هؤلاء على هذه الصفة هي التي تحل لك ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن من غير هذه الصفة تستبدل واحدة بواحدة لا لابد يكون على هذه الصفات بنات العم وبنات البنات العمات وال والعم والخال والخالات بشرط شرط ايه؟ التي هاجرنا معك، شرط الهجر نعم؟ وكذلك المرأة التي وهبت نفسها وسائل النساء التي،, التي آت النبي ص... يعني آت النبي صلى الله عليه يعني مهورهن. إن إحنا لك أزواجك التي أتيت وجورهن أي مهورهن. وهذا الوجه الثاني ولذلك أبي بن كعب لما سئل عن هذه الآية. سائل الذي سأل هنا والحديث عنده رواه ابن جهيد طبي رحمه الله تعالى سأله يعني رجل من الأنصار سأل أبي ابن كعب أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفين ماتوا أكان له أن يتزوج قال له أبي قال وما يمنعه من ذلك قلت قوله لا يحل لك النساء من بعده فقال إنما أحل الله ضربا من النساء فقال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتى ضعفنا وطلع علي الآية إلى قوله ومرأة مؤمنة انوابت نفسها للنبي ثم قيل له لا يحل لك النساء من بعد ده الكلام ده الكلام من أبيض الله تعالى والكلام قوي جدا وواضح ودل على هذا المعنى أيضا أن حتى أصحاب القول الأول كابن عباس ومجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد ذهبوا أيضا إلى أن هذا القول قد نسخ ابن مسلم لا يتزوج على هذه الزوجات فقد روى الإيمان أحمد والطب رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله انظر هذا القول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء فهنا اختلف العلماء في حديث عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلى له النساء من, من غير هذه الزوجات وهو القول وهو قول الثاني فاختلف العلماء هنا هو الناسخ هنا هل نسخ بالقرآن؟ هل هذه الأيه نسخت بالقرآن؟ أو نسخت بالسنة على خلاف بين أهل العلم؟ الشاهد من هذا العرض أن كل وجه من الوجين عنده ما يدل عليه ولا لا له ما يما يدل عليه ولذلك الإمام الطبري رحمه الله تعالى اختار اختار قولاً بديعاً ماذا يدل على فقه الإمام الطبري رحمه الله تعالى اختار أن الأية تجمع بين الصنفين جمعاً بين الأدلة كيف تجمع بين الصنفين؟ لا يحل لك النساء من بعد اللي هي الايه شطر اول من الاية يشمل ايه ان احللن لك ازواجك التي اتيت وجوهن وما ملكة يمين على هذا الصنف وقوله تعالى ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن فهذا يدخل فيه كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل في ايه, إيه؟ ما هو الذي نهى الله عز وجل عنهن ولا أنت بدل بهن من أزواج يعني ليس لك أن تطلق إحداهن وتتزوج أخرى في استبدال واحدة كان واحدة ولا ولذلك جاء التعبير ليس بب بلفظ طلاق وهو كذا بالتبديل عن عن الطلاق فالمقصود أن أنه لم يسمح للنبي صلى الله وسلامه عليه بأن يطلق واحدة من نسائه لكن الآية لا تعني عدم تحريم زواج النبي صلى الله عليه عليه من غير مع وجودهن ما رأي سنية؟ طب وإحنا الله تعالى جمع بين القولين في في هذه الآية بمعنى إيه؟ إن الآية تشمل كلا القولين. تشمل لا يحل لك النساء من بعد على الصفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إن هذه الصفة التي يحلوا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه لما يتزوج الزوج عال هذه الصفة وأما ما يخص زوجات النبي صلى الله عليه عليه فإنه يحرم عليهن طلاقهن فإذا جاء فإنه يحرم عليه طلاقهن وهو قوله تعالى ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن حتى لو أعجبك حسن مائة أخرى مكافأة لهن لأنهم لأنه اخترنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم و الله جل على أطلق عليهن وأزواجه أمهاتهم فكيف تطلق مائة يمنهن مع كونها يعني لو طلقها تحل ولا لا تحل فلذلك هي وأزواجه أمهات المؤمنين ولذلك حرم الله عز وجل بعد ذلك وسيأتي في الآية التي تلي هذا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إذن هذا معنى أن, إن الآية هنا لا تعني منع النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الزواج ولكن تمنع من النبي السلام يطلق ويستبدل واحدة منهن بمرأة أخرى، وهذا هو يجمع بين الأدلة جميعا. يعني قول عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، حتى أصحاب القول الأول قالوا هذا قول نسخ. يعني حتى أصحاب القول الأول قالوا هذا القول نسخ. وإن الله جل وعلا أباح لأتزوج من النساء، إذن قال قولهم إلى القول آل قولهم إلى قول الثاني، ومن هنا يبقى يفهم من الآية فالآية تشمل كلا الوجهين، تشمل إن إحلالنا لا يحل لك النساء من بعد، يبقى لما تتزوج، تتزوج من هذه الأصناف، ليس لو أن تزوج بنت عمي مثلا، أو, أو, أو بنت خالق، حتى لو كانت مؤمنة إلا بشرط الهجرة، يبقى لا يحل لك النساء من بعد على الصفة التي وأما فيما يخص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فليس لهن أن يطلقهن أبدا، وهذا اكرام وهذا وهذا اكرام من الله عز وجل لزوجاتي صلوات الله وسلامه عليه حين اختارنا الله ورسوله ويدل على ذلك ان الله جعلهن أمهات المؤمنين ولذلك لما سئل ابي رضي الله عنه لو لو لو لو انا زوجتنا مثلا توفين اكن لو انا قال نعم قال لا يحل لك النساء من بعد قال لا يحل لك النساء بعد في ان الله بين لهم ما يحل له قبل ذلك يعني على خلاف الصفه التي بينها من بعد أي من بعد البيان يعني خلاف البيان الذي بينه لك. فهمنا مسألة مشكلة. اعترض ابن جاي الطبري رحمه الله تعالى على على قول ذلك وهذا من اماناته العلمية. ومن حصافته اعترض باعتراضين. اعترض ان النبي صلى الله عليه وسلم. هم ان يطلق سودة. سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. وانه طلق حفظه. و. في ويد طلق حفص عند أبي داوود طلقها طلقه وتدخل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال لها أنت طلقي بعد ذلك فلا فلا تراجعيني في شيء والحديث عند في في السنة فهذا في اعتراض ولا لا في في إشكالية ولا لا لكن هو بين بأن هذه الآية كانت بعد هذه الحوادث نزول هذه الآية بعد هذه الحوادث لماذا لأنه لو تتكبرن في في في صورة النساء أن قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعليها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحاً. والصلح خير. لو تذكرون لكنكم لا تذكرون. هذه الآية نزلت في لما هم النبي صلى الله عليه وسلم يطلق سودة. فصالحت أنها جعلت يومها لمن؟ النزول ولا لا. طيب. كان يوم آلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه من نسائه شهراً وكان بعد بعد بعد الإلاء اللي حلف ألا ألا ألا ألا تعودنا شهراً كان بعد الإلاء التخيير ولا كان قبله التخير بعد الإلاء. أحسن. ال الإلاء الت التخير بعد الإلاء لأنه بعد ذلك ي خي... يخيار موضوع سوداء وموضوع حفص كانت قبل نزوله. إذا يبقى... يبقى... يبقى... ليس عندنا إشكال في الآية. ليس عندنا هنا إشكال في الآية، إذن اذا هم النبي صلى الله عليه وسلم لطلاق سوده وكذلك طلاق حفصه كان قبل نزول هذه الآية. وهذا هو الذي صححه كذلك ابن كثير رحمه الله تعالى على أن على ان ابن كثير هنا ذكر وجها دقيقا ايضا قال يقول هذا لا ذكره يطيب رحمه الله هذا لا ذكره يطيب رحمه الله تعالى صحيح وهو اللي يحتاج الى ذلك يقول هو لا يحتاج إلى ذلك. لكن هذا الذي ذكره صحيح أن, أن نزول هذه الآية متأخر, متأخر عن قصة الطلاق أهم من نبي صلى الله عليه وسلم لطلاق سوداء وكذلك حفصة. يقول لأن الممنوع في الآية هو الاستبدال. وأما الطلاق فممكن يطلق. إن كان هذا الفهم للأبد الكثير ورحمة الله طلع خلاف فهم جمعية أهل, أهل, أهل, أهل, أهل, أهل الصحيح هو هو هو فهم الجمهور أنه ليس له أن يطلق. وأن هذه الأو أن هذه الآو أن حديث وحفصة رضي الله عنها كانت الآية متأخرة في النزول عن هذا ولما تكون الآية متأخرة في النزول عن هذه بيزا ليس عندنا إشكالية وهذا هو القول الذي تنضج به الأدلة وتضع طبعا أنت لما تقرأ يتحقق هذه المسألة تجد بأن أغلب منفسسين نجحوا الوجه الأول ولكن عندهم إشكالية في الوجه الثاني والوجه وعندهم إشكالية في حديث عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، عندهم إشكالية في هذا، ماذا يفعلون في هذا؟ نعم، وقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ففيه إشكالية، وهذا يدل لك وأنا ذكرت لكم أقوال المفسرين، لماذا؟ لأن كلم لأن هناك من المفسرين من قال بيه؟ من قال بقولين مجاهد وقتادة قالوا بالقول الأول، ومجاهد وقتادة قالوا بالقول الثاني، وهذا معناه أنه ليس أنك تعارض بين الوجهين، إن الآية تشمل لا يحل لك النساء من بعد أي من بعد الصفة التي بينناها في قوله تعالى يا أيها النبي إن حلمنا لك أزواجك التي أتيت أوجههن الآية و و وأن الآية هنا كذلك تشمل تحريم استبدال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما اختارنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يا صلى الله عليه وسلم عليه كافأهن الله سبحانه وتعالى بأن جعل الصفة التي وهبها إياهن أمهات المؤمنين لا تنفك عليهن فهم ازواجه في الدنيا وفي الاخيرة صلى الله عليه وسلم. في من الاية? الا ما ملكت يمينك الاسثناء هنا استثناء منقطع. اي ولكن ما ملكت يمينك المسألة فيها ايه? مسألة فيها سعة. تبدل تب تبدل من مما ملكت يمينك او نحو ذلك ما ليس ليس هناك حرش في ذلك لان امر ملك اليمين ثم ان الزوجة. الزوجة يعني يعني غيرتها الشديدة جدا من من من زوجة مثلها ولذلك اسمها ايه؟ ضرة. والجمع ضرائر. يعني بتضرها. بتضرها في في زوجها. وصحيح في ضر حتى في اللغة ضرة. يعني زوجة الرجل مع الزوجة اسمها في باللغة ضرة. وهذه في ضرر صحيح. بس في ولكن هناك مصلحة ارجح من هذا الضرر. اللي هو. استبدال المسلمات وتكفير نسل المسلمين وأن هذه الأمة هي أمة في الأصل أنها أمة مجاهدة مش ليست أمة بل نهى أم الطعام وشراب لا هي أمّة مجاهدة بتجاهد في سبيل الله فيقتل من من يقتل من مجليها فلذلك شرع الله عز وجل التعدد بناء على هذه المصالح العليا للمسلمين. طبعًا لا يخفى لا يخفع عليكم أن كثير من الناس عنده من الـ من الـ من, الـ من السلوك الشائن الذي يصد به عن سبيل الله أو لما زوج على زوجته يطرق زوجة الأولى ونسي أنها كانت كانت شريكة عمه ونسي بأنه كانت أم أولادي وانتهى الأمر وهذا الظلم وجزا الله جل وعلا حظه من ذلك حذر الله عز وجل من ذلك هذا من من أعظم الظلم على كل حال في فيها سام. وبالمناسبة أذكركم بالحديث أنس الذي باوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب عرض المرأة نفسها باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح تذكرون الحديث لما لما هو أنس ونا لم تكن ابنته معه عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو حدث بذلك ابنته فأنا أصح لكم ما قد يفهم من كلامي بالأمس وكلامي قد في احتمال لكن هو يعني يعني رجعته إلى إلى إلى أصل رواية فهو أنس كان يروي هذا الحديث يا لبنتي فأمكانتي من تقول ذلك فقال لها هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم عليه فعارضت نفسها ولذلك الإمام بخاري قال باب عرض المرأة نفس يعني نفسها على على على على, على, على, على رجل صلى الله عليه عرض ماء نفسها يعني يعني الزواج لكن الزواج لا يصح صح إلا بولي وما وهكذا أي يوم الرأة إن نكحت بغير إذن ولئيها فنكاحها باطل وكان الله على كل شيء رقيبا ختام الآية هنا بهذا وكان الله على كل شيء رقيبا رقيبا على الناس يعاقب الناس في تنفيذ إحكامنا فتوعد الله سبحانه وتعالى أنه رقيب على كل, على كل الناس جميعا وأنه رقيب على كل شيء فيعلم سبحانه وتعالى من يلتزم إحكام الله سبحانه وتعالى ومن يقوم بها ومن لا يلتزم أحكام الله جل وعلا ويخالف ما أمر الله به أو يرتكب ما نهى الله عز وجل عنه فلذلك يحذر الله عز وجل عباده من ذلك وكان الله على كل شيء رقيبا يراقبكم جميعا والناس كلهم سواء في في يعني في بصر الله عز وجل وفي وفي علم الله سبحانه وتعالى سواء منكم من اسر القول ومن جهره به ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنها فيمن ال فيمن الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين من لا تدخلوا بيوت النبي إلا أي أزنا لكم إلى طعام غير ناضعين إنا. الآية ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذ النبي فيستحي في منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمهن متاعا من وراء حجت انا ذكرت لكم قبلا ان الاخوة الافضل كل اخي مع مصحف لان انت هتستعمل حستين استعمل حسة السمع مع حسة ما هذا الشيخ احمد شو احمد يحفظ الحمد لله جيدا اه مشتلثنا من ذلك كل كل واحد عنده عنده حسة السمع وعنده وهذا استعمل ايضا حسة حس حسة البصر وهذا اولى اقول لان انا هتسمع كلام الان بحسة وحيدة لا لا يرتكز في ذهنك كما لو كان المصحف في في يدك استعمل حسة البصر مع حسة يعني عندما أقول لك الآن طبعاً الأخ اللي حفظة ممكن ممكن يتابع معي يعني عندما أقول لك بأن هذه الآية هي آية الحجاب لماذا هي آية الحجاب لو نظرت في الآية تعرف أن هذه الآية هي آية الحجاب لقوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن ما هو رأي حجاب مهم جداً أن أنت العلم فقط مش مجرد السماع العلم صيد وقيده الكتابة إن إنك تقيد ثم إن في تحقيقات في هذه المسائل حتى تحققها محتاج ترجع إلى عدد كبير جدا من من الكتب فتعلم يعني وتقرأ في كل هذه الكتب حتى تبيهم مع ما يفتح الله جل وعلا عليك فتعلم يعني كيف يعني يستبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود نعم يعني الفهم الصحيح الذي يهبق الله سبحانه وتعالى إياه هذه الآية هي آية الحجاب وفيها أحكام شرعية وأداب عظيمة أدب الله بها. زوجات النبي صلى الله عليه وآداب بها عموم المؤمنين أداب في العياء سامياً وستبين لك ذلك. لكن قبل قبل الخوض في هذه الآية سبب النزول هذه الآية عندنا وردة عند الإمام بخاري مراراً السببان في في في نزول هذه الآية الأول قبل قبل الشروع في الأسباب فيما تعلق بهذه الآية هذه الآية. مما وافق تنزيلها قول عمر رضي الله عنه، شو عمر رضي الله عنه؟ قال وحديثه عند عند البخاري وافقته ربي في ثلاث، يعني عمر رضي الله عنه يتكلم ينزل القرآن وافقنا، سبحان الله، هذه ما ما ما عظيمة للعمر رضي الله عنه، فثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذت مقام لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّن ي ي ي ي لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله إن نساءك ليدخلوا عليهن البر والفاجر فلو حجرتهن فأنزل الله تعالى آية, آية الحجاب وإذا سألتموهن متع فاسألوهن من وراء حجاب وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين تملأنا عليه يعني في النفقة عسى ربه طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قاندات تائبات عابرات فنزلت الآية توافق عمر رضي الله تعالى وهذا الحريش عنده في يا يا يا في الصحيحين هذه هوية البخاري وعند مسلم رابعة وهي قوله في أسارة بد عمر رضي الله عنه كان يرى في في عصارة بد أو بكر رضي الله عنه بحلمه و و و ورحمته نعم كان يقول يا رسول الله هم أولاد العم وأولاد العشيرة ويعني لا داعي يعني, يعني نأخذ منهن الفداء ونحب ذلك وعمر رضي الله عنه قال والله يا رسول الله لا أرى إلا أن تمكنني من فلان وتمكن علي من من عقيل وتمكن فلان من فلان ونضرب أعناقهم جميعا ونزل القرآن يوافق عمر ويعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول أبي بكر يعني مال إلى قول بكر وديناهم للرحمة صلى الله عليه وسلم وعليه التي جُبل عليه فأن ونزل قول لقوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أصه حتى يشخنه في الأرض تؤيدون عرض الدنيا والله يريد الأقل والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق فيما أخذتم لما سكهم في ما خص عذاب عظيم لولا أن الله أحل لكم الغنيمة لعذبكم الله عز وجل على ذلك لكن سبق في كتاب الله المستوب وفي اللوحة المحفوظ بأن الله جل أحل الغنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد إن هذه ان هذه الآية من ضمن الآيات التي نزلت يوافق توافقه عمر وهنا تعلم هنا أيضا سبب نزول الآية ولذلك عند البخاري في صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجئ فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب يبقى هذا يعطل عندما تسمع قصة وتجد بعدها فأنزل الله كذا يبقى هذه قصة سبب إيه هذه قصة سبب من أسباب النزول فهذا هو السبب الأول لنزول هذه, هذه الآية وهناك سبب آخر لنزول هذه الآية وهو زواج لما تزوج, النبي لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش السبية رضي الله تعالى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لطعام الوليمة فجلس ثلاثة نفوس عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد أن انتهوا من الطعام أخذوا يجلسون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدثون يتحدثون مع بعضهم بعضًا والنبي صلى عليه وسلم جالس عليه صلى الله وجبل على على عليه الصلاة والسلام فقام النبي عليه الص عليه وسلم فلم يقم الناس لم يقم الثلاثة راحت هؤلاء جلسوا مكانهم يتحدثون فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يطوف على زوجاته يسلم على كل على كل ما أت من هنا كل ما من هنا تقول له يعني كيف وجدت أهلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك شوف النساء انظروا النساء الادب الجميل ويتعلم بأنه تزوج زينب من لكن هي تعلم بأن الله هو الذي يزواجه ذلك فتقول له يا رسول الله كل واحدة من هؤلاء تقول له كيف وجدت أهلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها ونبي السلام بعد أن طاف على وضغط هؤلاء مزام وأنا صاردي الله عنه ويتردد وينظر هم هم هم هم الثلاثة دول قاموا ولا لا فلم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه حتى تأخر الوقت حتى جاء انس وقال الرسول قاموا فعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد ان اوزي في ذلك طبعا هو موجود في البيت ولا زوجته موجودة في البيت ما هو البيت كان حجره <تصفيق> بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجمه ما بتنشي يعني بيوت وحجرات وفي حجرتين ثلاثة واربعه واللي عنده بيت النهارده 100 متر يقول لك بيت ضيق جدا 70 متر قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد في حوالي اثنين في اثنين ولا ولا 2.5 في 2.5 وهذا سيد ولد ادم علي عليه الصلاة والسلام الشاهد وهذه قصة مروية في الصحيح بتمامها فلما خرج هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم دخل قال فلما حتى إذا وضع يعني رجليه في اسكفه الباب أسكوفة الباب عتبة الباب، فهممت أن أدخل الحجاب حجاب، الحجاب يعني أوخر الستر فأنزل الله عز وجل هذه الآية. إحنا باه إحنا إحنا في هذا السبب آخر للنزول، ولذلك الله جل وعلا عتب هؤلاء، قال يا أيها الذين من لا تدخلوا بيوت فنزل هذه هذه الآية يا أيها الذين من لا تدخلوا بيوت النبي إلا أي يؤذن لكم إلى إلى طعام غير نظيرنا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشوا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق إذا عندنا الآن كم سبب للنزول سببا والقاعدة إذا تعددت أسباب النزول فالحرج من تتعدد أسباب النزول ويكون النازل واحدا فيكون من أسباب النزول قول عمر رضي الله عنه وكذلك ما حدثت غصة عيشة فنزلت هذه الآية يبقى هنا لم لا حرج من تعدل أسباب النزول لكن, لكن النازلة يكون واحدا ينزل مرةً وحدة صلوات الله لكن نازل من القؤان يكون ينزل مرةً وحدة إذا لا حرج من تعدل أسباب النزول في هذه الآية وعلمنا أن السبب اللصيق في هذا هو إيه الرَّاهد الثلاثة اللي لما جلسوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون وأطالوا الجلوس بلا حكة، فأنزل الله عز وجل ذلك. يا أيُّهنَّ صدر الله عز وجل الخطاب يا أيُّها الذين آمنوا، اللي تعلم أن, أن إن إن إن الأحكام التي ذكر الله جل وعلا هي هي مما يخص المؤمنين ومن مقامات الإمام ومن كمالات الإمام. فلذلك عندما دائماً أنبي دائما العلماء ينبهون على هذا إذا رأيت الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين من فرعي سمعك وقلبك لأن هذا الذي يأمنك به هو من مقامات الإيمان يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام من غير ناظرين أيناء طبعا هنا, هنا بيبتل الله عز وجل أمراً كان شائعا في الجهلية هو الدخول دخول البيوت بدون, بدون استئذان والكلام ده جاء مبينا تماما في في في في لكن زاده الله عز وجل تأكيدا هنا لا تدخلوا بيوت النبي هالكلام ها بع نزلت الآية فيه في خصوص الآية التي في في صورة النور في في عموم ايه في عموم مسلمين لكن هذه تخص بيوت النبي صلوات الله وياه وسلامه عليه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير نظيين أنا شرط شرطين يعني لا يجوز دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشرطين الأول الإذن بالدخول إلا أي ألا إلا أيؤزن لكم ويؤزن لكم ضمن الفعل هنا معنى إلا أن تدعونا لأن لأنه عده بإله يؤزن لكم إلى طعام يبقى يبقى لابد يكون عندك إيه دعوة لا تدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدعوه وشرط الدعوة الا ان يؤذن لكم يعني يكون في دعوة لك ياذن لك يأذن لك بالدخول يدعوك الى الى الى الدخول الى بيته الى طعام غير ناظرين اناء الى طعام غير ناظرين اناء يعني غير منتظرين اناء يعني من من من من انا يأني انيا وانيا اذا بلغ ونضج فإلى طعام غير ناظرين انه يعني منتظرين ان قرب نضوج الطعام وتدخل. تدخل فالكلام ده ماني عامه إلى طعام من غير ناظرين يعني لستم لا تنتظروا وضع الطعام وتمر على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ايه عشان ايه هتحرجوا فيقول لك انت ادخل لا فنهى الله جل وعلا عن ذلك إلا ان يؤذن لكم لابد يكون عندك دعوة. يؤذن لك بالدخول وشرطي أيضا الإذن أن ألا تكون منتظرا حضور الطعام وتدخل أو, أو تمر فهذا أيضا مني عنه. وهذا اللي يسميه العرب يسميه الضيفان. الضيفان اللي هو ايه؟ اللي هو الطفيلية. الرجل اللي يدخل الوليين بلا بيلا دعوة. فيه ناس كده مهمتها بترتقي بالمواقع تجد واحد داخل وأعمل مثلا دعني دا تاخد اثنين ثلاثة اربعة داخل داخليه. داخل داخل داخل داخل كلام ده دا ربنا بيجمه. واكرهه. فلذلك الخطيب البغدادي وحيم الله تعالى أن ألف مصنفا في أخبار الطفيليين هؤلاء هذا يسمونه الطفيلي اللي هو ايه؟ واحد بيقحم نفسه نعندنا الآن بسبب الظروف اللي الناس فيها الله المستعان ربنا جنوا أنا عن المسلمين رب العالمين عليكم على وعلى المسلمين وعلى وعلى كل حال أيضا يعني في في أدب آخر إن شاء الله واللي بيود عليه الأغنياء وترك وطوك للفقراء ولا يدعى الناس الشاهد يعني إلا أن يؤذن لكم إذن الأول إذن الشرط الأول في الدخول أن لا يدخل أحد بغير إذن النبي صلى الله وسلم عليه وسلم وفي الإذن لا يدخل إلى طعام ومنتظره لا طيب ولكن إذا دعيتم شوف التأكيد هنا هو مفهوم من الأول لكن يؤكده الله سبحانه وتعالى ل لقصة الثلاثة ربط هؤلاء. وله هنا بقى هنا ه الكلام يتضمن فعل هؤلاء. ولكن إذا دعيتم فادخلوا. فادخلوا. إذا إذا إذا دعيتم فادخلوا. إذا شر إذا شرط غير غ يعني غير مجازم. والجملة اللي بعده ب بيرتوى عن إليه. فلذلك جاء فإذا وإذا دعيتم فادخلوا. يبقى ده في شرط وشرط وي... ويه وجاوب شرط. لأنه عبر هنا بيه بالف. إذا الدخول مهتم على الدعوة. ولذلك أنا يعني العلماء يقولون إلا أن يؤذن لكم يؤذن لكم إلى طعام ضمننا الإذن بمعنى الدعوة وأكده الله سبحانه وتعالى ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم وهذا الشرط الثاني في القصة في, في, في هذا الحكم فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث واللي هيؤذن له ويدعى بعد الطعام لا يجلس فوق الحاجة فإذا طعمتم فانتشر. مجرد انتهاء من الطعام تنتشر تخرج. ولا مستأنسين لحديث. يعني فانتشر ولا تجلسوا يستأنس بعضكم بعض الحديث. لا تجلسوا في مكان آخر. العلة في هذه الأحكام. إذا الشرط الثاني. الشرط الأول. الدعوة. ومع شرط الدعوة عدم النظر إلى نضج الطعام. غير ناظرين هنا يعني بلغ الطعام. يعني نضجه يعني لا تنتظر نضج الطعام وتدخل. لا يجوز هذا. والاصل ان التشريع عام للنبي صلى الله عليه وسلم على يعني الكلام ده ليس فقط يخص النبي عليه والسلام بل يخص عموم الامة لان الله جل وقال لما كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم قال خالصة لك. من دون المؤمنين. فلما لم يقلنا خالصاً لك علمنا أن التشيع عام يبدأ هذا يبدأ أدب قدب الله به المؤمنين جميعا تدخل أي بيت ما تدخلش إلا بدعوة. لأن يتطفل مذموم ومكروه يذبه الله ويكرهه الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني إنك بعد الطعام فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. يعني لا يستأنس بعضكم بعضا لحديث. يبقى الجلوس بقدر. بالحاجة. بعض الناس بتجلس بتلتاح. يعني يلتاح. يعني يلتاح. ساعة ساعتين ثلاثة. هم المقعد مريح والطعام ما شاء الله لقوة تقليل الله. وخلاص ما هو ناسي بقى صاحب البيت وناس اهل الضار وناسي الاذى اللي هو بيوجد يبين يا المسلمين. واغلب من طلع عينك يحتاجه الى ادب وتربية من جديد. يؤدب ويربى على هذه الادب السامية العظيمة. العله في هذه الأحكام ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم عليه الصلاه والسلام بما جبل عليه من الحياء فكان لا يجبهم أن أولئك الثلاثة هم اذو صلوات الله و يعني يا سلام عليه لكن النبي لم يستطع ان يكلمهم قام حتى حتى يقوم قام هو وجلس فانصرف عليه الصلاه والسلام يسلم قال <تصفيق> اللهم ساعدنا حولنا قوه لنا <تصفيق> اللهم ساعدنا إن ذلك كان يؤجل النبي فهستحي منكم والله لا يستحي من الحق والله لا يستحي من الحق هذا يؤصل لك أصلا إن أن ترك الأحكام الشرعية بحجت الحياء أو بحجت الإنسان يستحي من ذلك هذا هو الذنب بعينه لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبل علي عليه عليه الصلاة من مكان من أقلاع ونزل نزل القرآن يرد عن النبي صلواته الله وسلامه عليه ذلك لكن هذا يدلك عن أنه لا يجوز أبدا ترك الأحكام الشرعية بحجة الحياء والله لا يستحي من الحق ولذلك عائشة رضي الله أثنت على نساء الأنصار رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين كنا يسألن عن مسائل قد, قد تتعارض مع الحياء لكن الحكم الأحكام الشرعية مقدمة هنا والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فسأتأحنا تأدبن بالأدب دي إلى إخواننا القرآن، قرآن كان الصحابة يعملون مع القرآن، القرآن كان بينزل، كان الصحابة يمتثلون القرآن، ولذلك الصحابة لما كانوا يحفظون القرآن كان يحفظوا عشر آيات عشر آيات، عشر آيات عشر آيات لا يجاوزها كما قال أبو عبد الرحمن يعني السلمي و وكما قال أبي بن كعب وغيره كنا نحفظ قرآن عشرة عشرة ثم نجوزه حتى نتعلمها ونعمل بها قال فتعلمنا العلم والإيمان جمعا الآن نتجد رجلا يحفظ قرآن عن ظهر قلب لكنه لا يعمل بشيء بهذا القرآن يب منفع هذا هذا هذا قرآن صار صار حجة عليه بل والله العظيم البعض يبتلع يعني بهذا الكتاب الكريم وأولئك أجهل إذا القرآن منهج حياة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فلما تسمع أدباً هنا تجاهد نفسك عليه. تجاهد نفسك على هذا الأدب وإلا ما فائد مجيئك الآن وجلوسك من الفجر الآن وتسمع. الحمد لله سواء في سواء اجتماع المجتمع قوم في بيت بيت الله إلا يطلون كتاب الله وتدرسون بينهم إلا إلا نزلت عليه مستكينة وأشاتهم الرحمة وحفتهم ملك وذكرهم الله في من عنده. أوعى تفرض في هذا الفضل والله العظيم هذا من فضل الله علينا وعليكم الله. ربنا ممكن واحد ينام في بيته. يبقى لم يريده الله عز وجل لهذه الفضائل الأربع. لكن مع كون هذه الفضائل الأربع. لا أنت القرآن هذه رسائل الله عز وجل لك. تأخذ رسالك تضحى في جيبك. تدخل من هنا وتخرج من هنا. يبقى لأنت انتفع بشيء ولا تلومن إلا نفسك. وإذا سألتمهن متاعا وهذا بقى عمر رضي الله عنه قال يدخل عليك رسول الله البر والفاجر. نعم فلوحد حجبت نسائك وقال فإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب كما نهى عن الدخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بغير نهى عن النظر لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وعند وإذا اضطر أحدهم لمخاطبة زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه, وسلم عليه إن لابد يكلمها من وراء حجاب فاسألهن من وراء حجاب العل في هذا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن طبعا أنت لو لو لو نظات الهيا ووو وو لقول تعالى ولو أعجبك حسنهن الكلام ده في سياق آخر في سياق المرأة التي تخطب يجوز النظر إليها ولذلك لما خطب رجل من أصحابه امرأة من أنصار قال فزها فانزو إليها فإن في أعين أنصار شيئاً والحديث بالحليق وهو يربقى فيه صحيح الكلام ده في, في النظر إيه في النظر للمخطوبة لكن الأصل فسألواهن م مو رأي والسؤال هذه الآية هي آية الحجاب السؤال هل هذا الحكم يخص زوجات النبي صلى الله عليه, عليه أما أن هذه الآية عموما تدل على نزول الحجاب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل النساء المؤمنين بعض الناس يقول أن هذه الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وعلى ذلك لا يلزم المرأة المسلمة الحجاب بعكة من المنافقين الذين نسمعهم في هذه الايام. لما يحاولوا يزنزلون عقائد الناس. والفجور والفسق يحاولوا ان ان يؤصلوا في الناس. لكن انا اتكلم على خلاف الوامد في هذه المسألة اللي هو خلاف فقي. لا لا يعني هؤلاء اللي هم بينكروا الحجاب من اصله وان يخرج النساء في العراية. وتشريع الام يعني بمنع النقاب. والأمة كلها مجتمعة. الأمة كلها مجتمعة على فضل النقاب. الأمة كلها اجمع أهل العلم على فضل النقاب ليس أحد من أهل العلم لا قديماً ولا حديثاً يفتي إلا, أنهم إلا أن النقاب فضيلة ومنقبة لكنهم يختلفون هل هو واجب أم هو مستحب؟ هذا الخلاف الذي بين بين أهل العلم لكن لكن هكذا كنا كانت إحدانة إذا كنا إذا حذينا الرق أزلت إحدانة على وجهها هكذا كان فضليات المؤمنات رضي الله تعالى عنهن الشاهد هنا هل هذه الآية عود مرة, مرة ثانية إلى السؤال هل هذه الآية عامة في في أنها توجب الحجاب على جميع النساء أم أنها تخص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صحيح السياق ورد فيه لكن انتبه إلى أن الله عز وجل علل الحكم بعلة قول ذلك أثوى لقلوبكم وقلوبهن طيب إذا كانت تشيع هذا الحكم عدم النظر ضاب الحجاب تتحجب زوجتنا بالسلم ولا يرهن إلا والكلام بقدر الضوء ورب العالمين يقول ذلكم أطهر لقلوبكم أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء من الذيب أليست هذه العلة إذا كان هذا في حق زوجتنا بالسلم أليست هذه العلة مطلوبة لكل طهارة قلوب المؤمنين وقلوب النساء عموما أليست هذا مطلوبة شرعيا يبقى لما يعلل الله جل وعلا الحكم هنا بهذه العلّة ذلك أطهروا قلوبكم وقلوبهنّا. يبقى دلك على أن العلّة هنا بيّنت لك بمثلك التنبيه إلى أن هذا الحكم لا يختص بزوجات النبي صلى الله وسلامه عليه. لأن طهارة قلوب الرجال والنساء يعني كيف يطلب طهارة قلوب الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقوى وقلوب الرجال ولا يطلب طهارة قلوب النساء جميعا. إن الله يحب التوارينة ويحب المتطهرين. إذن, إذن, إذن بهذه العلة فهمنا إن الحجاب ده عام لكل النساء لا يخص فقط زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الذي يتكلم بهذا إن من أنواع البيان وهذه مسألة حققها الشيخ الشنقيتو رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى لو تحقيقات بديعة والله هذا الرجل كان يعني, يعني فتح الله له لأنه كان يعني يعني كان علامة كان قوانيًا يعني القرآن حياته يعيش على قواني يتفاعل في القواني والذين له تحقيقات في منتهى القوة مليقة مع كونه كان علما نحيرًا في أصول الفقه نعم إذا إذا هذه العلة ذلك منعرف أن أنا أن أنا أطلت عليكم اليوم بس لازم نلمس إنه في الآية ما ذا أنا آسف ذلكم أطهوا القلوبكم وقلوبهنّ سنعرف أن أنتم مستمتعين بال بال بالآية الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول إنه كان يبحث عن مسألة فلما يصفى بمسألة يحس يقول فأحس إنه كل عضو من أعضائك سعيد سعيد إنه هو وصل إلى الحق في هذه المسألة الشافعي كان يحس إنه كل أعضائه جميعا سعيدا فيها سعادة وفيها فيها أي فيها نوع من الإيمان من النشوة الجميلة دي إذا هذه ذلك ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن الع الذي الحكم يضوم مع التي وجودا وعدما والعلة قد تعمم الحكم وهذا هو الذي حدث لنا في هذه الأيام إذا هذه العلة تخص جميع الناس لأن طهارة قلوب الرجال والنساء وبعدهن عن الذيبا بسبب الحجاب إذا كان الحجاب هو الذي يفعل ذلك فالحجاب واجب على من على جميع نساء الأمة ولا يخص زوجات المؤمنين فهمنا هذا من إيه ؟ ذلكم شوفنا الإشارة هنا ذلكم أطهر القل ولذلك جاء هنا ال ال ال الضماء تشمل هؤلاء وتشمل يا غيرهم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله كلمة جامعة وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أبلغ أنواع النهي كقول تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أي نوع من أنواع الأزهار بل توعد الله عز وجل كل من آثى نبيه صلى الله وسلم عليه وسلم بالقتل على مر التاريخ لم يستهزئ أحد بالنبي صلى الله وسلم عليه وسلم ولم يوجي إلا قتله الله لأن الله عز وجل يقول إنك فينك المستهزئين الذين يجعلون مع الله لا خوف بسوف يعلمون إلا النبي صلى الله وسلم عليه وسلم ولذلك سيأتي في هذه الآية في هذه الصورة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. دل على هذا على تعمد أذى النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله. كفر لأن العذاب المهين. وللكافرين عذاب مهين. هذا يخص الكافرين. المؤمن لو عذب لو يعذب لا يعذب بإهانة. ولذلك الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الدين. إذن بهذه الكلمة جامعة الهؤلاء المجهمون الآن الذين يسخون من سنته. ولا ولا ولذين من احكامه. ول ولذين يصدون الناس عن سنته. والذ الذي ينكر السن بالكلية ويسمي نفسه ظهرا نبوتينا القائدين، وهم مبتدع. أهل ظلاله أليس في القرآن وما وما أتاكم وما أتكم فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن, أن تصيبهم فتنة أو أو يصيبهم عذاب أليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم وتسليم أن الرب العلم يقسم بذاته بنفي الإيمان إلا بالتحاكم النبي صلى الله عليه وسلم وتغض وتسلم ولا يكون في صدرك غضاضة وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله لا بقول ولا فعل ولا إشارة ولا شيء إلا بقاء النبي صلى الله عليه وسلم فيده أبي وأمي عليه الصلاة الصحابة كانوا يقدون ذلك الصحابة كانوا يقدون مقام النبي عليه السلام لما أُفيد النبي صلى الله عليه وسلم في أحد مع الكفار أبو دجانا لما رأى هذا الأمر تلبس أبو دجانا رضي الله عنه نفسه على النبي عليه الصلاة تلبس نفسه وظهر للمشركين والسيء تتوالى على ظهره ولا يبرح مكانه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر لقوم يقول فداك أبي أمي رسول الله لا تنظر يصيبك سهم من سهام القوم وسعد رضي الله عنه جالس ويأخذ أبو دجان السهم من ظهره يعطيه يعطيه لسعد والنبي صلى الله عليه وسلم قال سعد الم سعد فداك ابي وامي ولم ولم يفدي احدا قبله عليه الصلاه والسلام هازي رضي الله عنهم ولذلك قال ابو سفيان رضي الله عنه رضي الله ما رايت احدا يحب واحدا كحب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم وما كان لكم أن, أن تؤذوا رسول الله بل توقروه وتعظموه إن أرسلناك شهدا وبشرا ونذيرا ودعيا إلا الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إن أرسلناك إن أرسلناك شهدا وبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروه وتسبحوا بكرة ورصيلة ولا أن تنكحوا أزواجه من, من بعدي أبدا أبدا لثنكح مرأة بعد النبي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن تنكعوا من بعد أبدا إن ذلك الإشارة كل اللي فد المخلفات فيه إن ذلك كان عند الله عظيما عظيما شديدا سيأخذ الله عليه أشد المؤاخذة إن ذلك كان عند الله عظيما الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله الصمد محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أذكروا الله.